بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعجتهم وأحسوا العجة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة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 واشهد ذوي عدل منكم واقيم الشهادة لله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَا يَيْأَسُ مِنَ الْفَضْلِ مِن لَّوْ مَسَاءَتْكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ إن رتبهم فعزتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحض، وأولئك الأحمار أجرهم ما أي يضعن حمله، وَمَن يَتَقِ اللَّهَ جَعَلَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْهِمْ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا